وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَايَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَبِيرُ